أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل يجوز الدعاء في يوم عارفة من الكتيب أو الرسائل الصغيرة بالنسبة للحاج إذا كان لا يحفظ الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجد كتاباً مؤتمنا كتابا معتنى به لأحد أهل العلم الراسخين وفيه دعوات صحيحة لأن ما كل كتاب يسلم بما جاء فيه أن بعض الكتب فيها دعوات متكلفة اخترعها المؤلف الكتاب حتى إنه يوجد بعض الكتب واهل العلم يحذرون منها يحددون أدئة دعاء للطواف الشوط الأول دعاء للطواف الشوط الثاني دعاء للطواف الشوط الثالث السعي كذلك دعاء لعرفة دعاء لمزدلفة هذه التخصيصات تشريع لا دليل عليه ولا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان ثمة كتاب جمع أدعية صحيحة ماثوره عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفدت من الكتاب في الدعاء بتلك الدعوات الجوامع فهذا أمر لا شيء فيه لا. أحسن الله ليكم يسأل عن الحاج المتمتع هل الأفضل في حقه الحلقة من التقصير؟ الحاج المتمتع ولعل السائل يقصد في العمرة عندما يتحلل من عمرته فإذا كانت العمرة قريبة من الحج فالافضل أن يقصر أن يقصر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا ما أمر من يحلق، لكن إذا كانت العمرة بعيدة مثل في أول أشهر الحج يحلق لأنه فيه فرصة كافية لنبات الشعر نعم صلى الله عليكم يقول إذا كان الحاج يريد أن يضحي فكيف يأخذ من شعره بعد الإحرام أخذه من شعره بعد ال. قصله بعد التحلل عند التحلل من عمرته هذا أخذ نسك عندما يريد أن يتحلل من العمره الأخذ نسك لا بد منه ولا يتحلل إلا به ولا يؤثر عليه في ما نهي عن في عدم أخذ شيء من شعره وأظفاره لكونه أراد أن يضحي نعم أحسن الله ليكم شخص اعتمر وطاف سبعة أشواط كان شوط منها داخل الحجر يسأل عن عمرته الشوط الذي داخل الحجر لا يجزئ وطوافه لم يتم طوافه لم يتم وعليه أن إذا ذهب إلى مكة أن يأتي بهذا الطواف الذي بقي عليه وأيضا عليه أن يسأل إن كان قد ارتكب جماعا أو نحوه عليه أن يسأل أهل العلم في ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول جئنا من الهند وسنذهب إلى مكة فأي النسك أفضل الأنساك ثلاثة التمتع والقران والإفراد وكلها مشروع وكلها مشروع لكن الأظهر في الأفضل منها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري مسد برط لما سقت الهدية ولا جعلتها عمره نعم أحسن الله ليكم يقول أيما أيهما أفضل في كل من عرفة وميناء ومزدلفة أهو الدعاء أم النافلة في عرفة و مزدلفة وفي هذه الأماكن الأفضل للإنسان ان يكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وعسية الوقوف بعرفه ليس هناك نافلة عشية الوقوف في عرفة ليس هناك نافلة بل ليس إلا الدعاء والذكر وتلاوة القرآن نعم صلى الله يقول إذا كانت عرفة يوم السبت فهل يصام يوم السبت وحده لغير الحاج لغير الحاج أما الحاج لا يصوم والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفه ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام لكن غير الحاج يستحب له صيام يوم عرفة وصيام يوم عرفها أجره وثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام احتسبوا عند الله ان يكثر السنة التي قبله فثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم فينبغي على الإنسان أن يحرص على صيامه وكون صيامه يوافق يوم السبت لا يؤثر فيصوم عرفه ولم يصوم يوم السبت ولا قصد يوم السبت بصيام وإنما قصد يوم عرفه ليفوز بثواب صيام ذلك اليوم ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت أو تخصيص يوم السبت بالصيام يحمل على قصد ذلك اليوم بالصيام أما إذا وافق السبت يوم عرفاه أو يوم عاشوراء أو الإنسان كان يصوم الست أو وافق أيام البيض أو نحو ذلك فلا يؤثر صيامه نعم أحسن الله إليكم يسأل عن حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق لكثرة الزحام لا حرج لا حرج في تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق لا حرج في ذلك الأولى أن يبادر وأن يسارع بالأتيان به لكن إذا رعى أحوال ضعفة معه من نساء أو عجزها أو نحو ذلك وأخره حتى إلى ما بعد أيام التشريق فلا حرج عليه في ذلك نعم أحصل الله ليكم يقول ما حكم المرأة المستطيع للحج التي منعها زوجها من الحج حتى تقوم بالاعتناء به لكونه مريض مع العلم أن لديها من ينوب عنها من بناتها لعلها تجتهد في ما دام وضع الزوج بهذه الحال وفي مرض وعندها بنات يقومون مقامه على خدمته فلعلها تجتهد في اقناعه فتجمع بين الخيرين وأهل العلم يقولون إذا منع الزوج المرأة من أداء الفرض لا طاعة له في ذلك إذا توفر لها المحرم إذا توفر لها المحرم لكن ما دام أنه بهذا الوضع وأيضا متوفر من البنات من يقومن بالخدمة لعلها بالأسلوب الطيب والطريقه المناسبة تقنعه وتقول أنا أيضا في عرفات وعند بيت الله الحرام سأدعو الله لك ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الحج سبب تقنعه بأساليب طيبة لعله يقتنع فتجمع بين الخيرين نعم احسن الله ليكم يقول إذا كان من يحج عن الميت او غير المستطيع من أهل مكة فهل عليه الهدي إذا كان الذي ناب عن غيره من أهل حاضر من أهل حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي لكن هل الحكم يتعلق بالنائب أو المنيب في مثل هذه الحال الجواب على ذلك الله تعالى أعلم أحسن الله ليكم يقول كيف أعالج الانشغال في الصلاة بالمجاهدة مجاهدة النفس والدعاء واتخاذ الأسباب ومن الأسباب المعينة على ذلك وكثيرا ما نغفله التبكير للمساجد وكذلك استماع الأذان والسكوت وقت الأذان والترداد مع المؤذن ومجرد سماع الأذان يعني توقف كل شيء يذكرون في ترجمة أحد السلف في كتاب سيره أعلام النبل أنه كان نجارا فكان إذا رفع المطرقة إذا رفع المطرقة وأذن تركها يعني حتى لم يكمل الضربة التي رفع المطرقة لأجلهم ويتوقف فسماع الأذان يتوقف الإنسان عن أعماله ويستمع إلى المؤذن ويتوضا ويذهب للمسجد ويصلي النافلة ويذكر الله ويتلو شيئا من كتابه وسارى كيف تكون الطمانينه وكيف يكون الخشوع في صلاته أما إذا كانت حاله مع الصلاة أنه لا يتحرك إلى المسجد إلا بعد الإقامة بل بعضهم لا يبدأ يتوضا إلا إذا قيمة الصلاة عود نفسه على هذه الحال لا يتوضا إلا إذا قيمة الصلاة إذا قيمة الصلاة يبدأ يقوم ثم يتوضا ثم يذهب المسجد في الركعة الثانية أو الثالثة ويسأل يقول انا لا أخشع في الصلاة لا أخشع في الصلاة وهو الذي جنى على نفسه بهذه الطريقة أو بهذا التعامل مع الصلاة بكر إلى الصلاة واحرص على السنن والآداب وهيئ نفسك لهذه الفريضة التي كتبها الله عليك بالطمانينه بالسكون بالنافلة بالذكر وهذه أمور كلها تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على الخشوع في الصلاة نعم أحسن الله ليكم يقول جاء في الحديث أن خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث قال كيف يكون هذا دعاء وظاهر الحديث أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأمرين الأول أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة والدعاء إذا أطلق يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة ودعاء العبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير الدعاء دعاء يوم عرفه. وذلك أن يوم عرفة خير الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس ثم أخبر بأمن آخر قال وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي وجاء في بعض الروايات قيد ذلك بعرفة خير ما قلته أنا والنبيون من قبل في عرفة جاء في بعض الروايات تقيده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا فيه أن أفضل ما ينبغي أن يكثر منه المسلم في ذلك اليوم هو هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لأن يوم عرفه خير الأيام ولا إله إلا الله خير الذكر فناسب تمام المناسبة أن يكثر من خير الذكر في خير الأيام نعم أحسن الله ليكم يسأل عن حكم كيس النوم يقول أثناء الإحرام الذي يدخل فيه كل يدخل فيه كالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل هذا الكيس وأن يدخل فيه لكن إذا فتح ال هذا الكيس وأصبح مثل اللحاف يضعه على بدنه ليودفيه من البرد يحرج في ذلك أما أن يدخل في ذلك الكيس فالأظهر والله تعالى أعلم أنه ليس له أن يفعل ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول من ذهب يوم السابع إلى مكة متمتعا وليس له هدي كيف يصوم الثلاثة أيام علما أنه سيتعجل له رخصة أن يصوم أيام التشريق أما الأول والثاني منهما فهو في ميناء وأما الثالث فيصومه ولو كان في في, في في قد انتهى أو أراد التعجل فله رخصة في صيام أيام التشريق الثلاثة وإن لم يتمكن صام العشرة كاملة في بلده نعم أحسن الله يقول ذبح الشات تكون في مكة فأين يطعم ستة مساكين وهل يصوم ثلاثة أيام في مكة أم في بلده هذا الذي يتعلق هذا السؤال يتعلق بفدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك النسك يكون لفقراء الحرم وأيضا الصدقة تكون لفقراء الحرم نصف صاع لكل مسكين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من فقراء الحرم وأما الصيام فالأمر فيه واسع صامه في أثناء إقامة في مكة أو صامه في بلده نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجب على الذين يبيتون في الخيارة ومن لزمته يعني من احتاج أن, ير أن يرتكب محظوراً مثل احتاج أن يغطي رأسه أو احتاج أن يحلق شعر رأسه أو احتاج أن يلبس جبة من شدة البرد ونحو ذلك. فالفدية لا يلزم أن تكون قبل الارتكاب سواء أتى بالفدية قبل ارتكاب أو بعده الأمر في ذلك واسع نعم. صلى الله يقول هل يجب على الذين يبيتون في الخيام المتصلات بمنا لكن خارج الحدود أن يخرجوا منها ويبيتوا داخل حدود منى الواجب على الحاج في مثل هذا أو غيره أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع أن يتقي, أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع فإذا لم يتمكن أن يبيت في منى فليبيت في أقرب الأمكنة إليها والله أعلم أحسن الله ليكم يقول نحن الآن في المدينة وسنخرج منها إلى مكة يوم الأربعاء فهل لنا أن نقلم أطفالنا ونحو ذلك عند الاغتسال في الميقات علما أننا وكلنا من يضحي عنا وعن أهلنا في بلدنا نحن الآن دخلنا في العشر من ذي الحجة ومن أراد أن يضحي لا يجوز له لا يجوز له أن يأخذ من أطفاله ولا أن يأخذ من شعره لا إبطه ولا عانته شيئا فما دمتم أردتم أن تضحوا والحكم يتعلق بمن أراد أن يضحي سواء باشر ذلك أو أناب غيره عنه فإذا كنت قد وكلت شخصا ينوب عنك في شراء الأضحية فتعتبر أردت أن تضحي تعتبر أردت أن, أن تضحي فلا يجوز لك أن تأخذ من شعرك أو أبفارك إلا إذا وصلت إلى مكة وأنت متمتع فتحل تقصر من شعر رأسك لأن هذا نوسك لا يؤثر على هذا الحكم نعم صلى الله عليكم يقول ما الأفضل للمرأة التي تأتي زائرة لبلاد الحرمين الصلاة في بيتها أم في المسجدين إن جاءت للمسجدين وصلت أجرت وفازت ب ثواب بذلك وإن بقيت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل أفضل من اتيانها إلى المسجد وقد جاءت أم حميد الساعديه رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد قالت احب أن أصلي معك في مسجدك هذا قال أعلم أنك تحبين أن تصلي معي في مسجد هذا وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد حيك وصلاتك في مسجد حيك أفضل من صلاتك في مسجد هذا فالمرأة صلاتها والحديث صحيح صلاه المرأة في بيتها أفضل وامراتان إحداهما فضلت الذهاب إلى المسجد والأخرى فضلت البقاء بالبيت التي بقيت في البيت أفضل لها ذلك أفضل لها لكن إن ذهبت تؤجر على ذلك لكن عليها إذا ذهبت إلى المسجد لا تكون متزينة و... و... و... ولا متجملة ولا غير ذلك لأنها يكون بذهابها تعرضت نفسها إلى هذا الإثم نعم أحسن الله ليكم يقول رجل أتى للحج على نفقة أخته وهو يريد أن يتمتع وهو مريض فهل له أن يوفر المبلغ الذي سيدفعه للهدي لبعض الفحوصات ويصوم عشرة أيام إذا كان عنده ال عنده هذا المال وقد تبرعت به أخته للحج فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يصرف هذا المال للحج وأن يأتي بالحج وبأعماله متممة، وهو بهذا المال الذي وفرته أخته لها متبَرِعة له بذلك، مستطيعا أن أن يهدي. نعم. حس الله ليكم يسأل عن حكم تكرار العمر في السفرة الواحدة. تكرار العمر في السفرة الواحدة خروجا للتنعيم وعودة إليه في عمر متكررة لا نعلم لذلك أصلا. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان نعم أحسن الله عليكم يقول بعض الناس إذا نصحناهم في عدم الذهاب إلى القبور والدعاء عندها ردوا بقولهم جربنا الدعاء عندها فرأينا الإجابة وبعضهم يقول جربنا تربة القبر فرأينا شفاء المريض ويجادلون في هذا فكيف نصنع معهم لو كان الدين يؤخذ بالتجارب لم يبق من الدين شيء، ولو كان الدين يؤخذ بالرؤى لم يبق من الدين شيء، ولو كان الدين يؤخذ بالقصص والحكايات لم يبق من الدين شيء، يضيع الدين كله ولا يبقى منه شيء، ويجب أن يعلم أن هذه الطريقة في طريقه باطلة جملة وتفصيلا. لا يجوز للانسان أن يستدل في أمور الشرع بالتجربه. ولا يجوز له أن يستدل في أمور الشرع بالمنام أو بالقصص والحكايات أو بالمواجيد والأذواق يعني أحدهم يستدل يقول أجد ذوقا لهذا العمل وأجد وجدا او حلاوه لهذا العمل هذه كلها طرائق فاسده للإستدلال لا يجوز أن يستدل مستدل بهذه الطريقة وقول هذا القائل جربنا أو جرب أننا استعملنا التربة مثلا تربة القبر أو دعاء المقبور أو نحو ذلك فيقال له هذا الذي جربته دعاء المقبور أو تبرك بالتراب دلة الأدلة على أنه شرك فإذا كان جرب وجد لها مذاقا فهذا فم مريض الذي يجد مذاقا للشرك فهو صاحب فم مريض أي مذاق في الشرك وأي عافية في الشرك وأي خير أو بركة أو صحة في الشرك بالله والتعلق بغير الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فالدعاء عباده وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى ولا يصرف لغيره فإذا قال قائل جربنا أي تجربة هذه التي يتحدث عنها وهي تناقض دين الإسلام من اساسه وتهدم على الإنسان دينه فقال هذه المقالة أن جربنا وجدنا كذا لا يخلو من حالين إما أن يكون هذا الكلام كذب وما أكثر الكذب في هذا الباب لترويج الباطل وخاصة خاصة من السدنه الذين عند القبور الذين يرتزقون بمثل هذه الأكاذيب ويأكلون أموال الناس الباطل فإذا أتاهم انسان مريض قال له خذ من هذه التربة ومئات يقول جربوا وشفوا ويعطيه من الكذب مالا حد له حتى يأخذ من التربة ويدفع له شيئا من المال هذا بكثرة موجود فقد تكون هذه التجربة المزعومة من هذا القبيل وقد يكون هذه التجربه المزعومة أن هذا المرض وافق شفاء وافق شفاء وقد تكون هذه التجربه المزعومة استدراج استدرجهم من حيث لا يعلمون قد يحصل للإنسان شيء من الشفاء استدراجا له ينظر حقيقة الذي يتمسك بدينه وتوحيده واخلاصه لربه تبارك وتعالى ممن يتهالك عند أدنى دعوة للباطل والضلال ودين الله سبحانه وتعالى واضح والعبودية لله رب العالمين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ماذا قال قد ذكر الله قوله في القرآن وإذا مرضت فهو يشفيل ونبينا عليه الصلاه والسلام كان إذا اوتي الي بمريض قال اللهم رب الناس مذهب البأس إيش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم فهذه التعلقات المشار إليها في هذا السؤال كلها تعلقات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وأهل الباطل لهم طرائق كثيرة في تزين الباطل في تزين الباطل يعني إذا كان تحدث أو أشار السائل إلى التربة التربة لم يغري أهل الباطل الناس بتربة القبور أو نحوها بمجرد ذكر التجربة المزعومة المدعاه بل بلغ ببعضهم الحال إلى الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام الكذب على رسول الله إلى درجة أن بعضهم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلق أحدكم بحجر النفع هذا الشرك كيف ينسب إلى النبي عليه الصالح أو يقولون قبر فلان ترياق المجربين قبر فلان أو تربة قبر فلان ترياق المجربين فالواجب أن يتنبه الإنسان لذلك ولا يخضع هذه الأمور المصادمه للدين للتجربة لا يخضع هذه الأمور المصادمة لدين الله للتجربه الآن أضرب مثالا لو أن احدا قال يا إخوان يزعمون أن السم قاتل وناس جربوا أن السم لا يقتل اشرب سم وجرب هل يقبل منهم الإنسان دعواهم في التجربة ما يقبل إذن كيف يقبل الشرك أعظم من السم وأخطر فكيف يقبل دعواهم أن يجرب الشرك بالله سبحانه وتعالى دعواهم أنه نافع في التجربة ولا يقبل الدعوة في ان السم ليس بقاتل والشرك قاتل أعظم من السم لماذا؟ لأن السم يجعل الإنسان يفقد هذه الحياة لكن الشرك يفقد به الإنسان الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة يخسر دنياه وأخرى فكيف يخضع هذا الأمر للتجارب أي تجارب هذه التي يتحدث عنها هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ونس الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك محبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد أنسنتنا وصل السخلات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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تولي على المسلمين في كل مكان خيارهم وأن تصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنا, أو سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور المضاعف يا رب العالمين للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين